اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية بشر بن المعتمر في التعليم الخطابة والكتابة خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرة وأشرف حسب وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع واعلم أن ذلك اجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاوعة والمجاهده وبالتكلف والمعاودة ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصدا وخفيفا على اللسان سهلا وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما فكن في ثلاث منازل فإن أول الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت والمعنى ليس يشرف أن يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة وإنما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال وكذلك اللفظ العامي والخاصي فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء فأنت البريق التام وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات. وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات بدأ بشرو بن المعتمر بذكر الصفات التي يجب أن يكون عليها اللفظ فيجب أن يكون خفيفا لطيفا حسنا حلوى فاللفظ الرشيق هو الذي يرتفع عن الساقط السوقي وينحط عن البدوي الوحشي وأن يكون عذبا طيبا فصيحا فالعذوبه أول صفات الكلام الجيد وأن يكون اللفظ فخما وعلى درجة عالية من العلو والسمو والرفعه فالكلام الفخم هو الكلام العظيم وأن يتصف بالسهولة واللين وقلة الخشونة وأن يكون خاليا من التكلف والتعقيد والتعسف في السبك فالرشاقة والعذوبة والفخامة والسهولة من صفات اللفظ الجيد عند بشر بن المعتمر فإذا كان اللفظ يتمتع بمثل هذه الصفات عند بشر فالمعنى لا يقل أهمية عنه عند هذا الناقد فله من الميزات الجيدة ما يحق لنا من خلالها أن نطلق معيار الجودة على العمل الأدبي قال إبراهيم بن العباس الصولي إذا ما الفكر أضمر حسن لفظ وأداه الضمير إلى العيان ووشاه ونمنمه مسد. فصيح بالمقال وباللسان رأيت حل البيان منورات رأيت البيان منورات تضاحك بينها صور البيان ويشترط بشر بن المعتمر أن يكون المعنى ظاهرا بينا لا خفية فيه ولا صعوبة فهم فيكون مكشوفا واضحا فإن من كشف الأمر إظهاره وأن يكون المعنى قريبا من ذهن القارئ أو المتلقي، وغير بعيد عنه، وان يكون معروفاً معلوما عندما من يكتبوا لهم العمل الأدبي من الطبقة الخاصة، ومن الطبقة العامة من الناس، فإن كانت المعاني العامة عرفوها، وإن كانت الخاصة علموها دون أن تكون مجهولة يصعب إيجادها، ويستكمل لنا بشر حديثه عن المعنى فيقول إن المعنى لا يكون شريفا جيدا جميلا لأنه من معاني الخاصة ولا يكون وضيعا قبيحا رديئا لأنه من معاني العامة إنما مقياس شرف المعنى سمته ومدى تحقيقه للمنفعة الأدبية ومدى مطابقته لمقتضى الحال ومقتضى الحال هو أن يكون الكلام مطابقا للحالة التي يتحدث عنها ومناسب للموقف الذي يتحدث فيه وربط البلاغيون حسن الكلام وقبحه بانطباقه على مقتضى غيره وعرفوا البلاغ بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع خصائصه قال الشاعر صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم وعام وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآداب باللحم والدم وتحدث بشر بن المعتمر عن فكرة لكل مقام مقال ويعني بذلك إن كان الكلام موجها للخاصة وجهت إليهم معان تناسبهم وأن على الأديب أن يكون حذقا في انتقائه لالفاظه ومعانيه وأن يتنبه جيدا إلى الفئة من الناس التي يوجه إليها كلامه فللطبقة العامة منهم لغه يفهمونها وللخاصة أيضا كلام يخصهم قال الشاعر طويل القناة قصير العدات ذميم العدات حميد الشيم فصيح اللسان بديع البنان رفيع السنان سريع القلم يكيل الرجال بأقدارها ويرعى البيوتات رعي الحرم أما ما يجب عليه أن يكون الأديب فيه أشد حذقا هو أن ينتقي كلاما ليفهم فيه الطبقتين فاللغة هي المفتاح لذلك من خلال الألفاظ والمعاني المتوسطة والمناسبة تلك إذن وحدة التجربة الفنية يقف فيها المبدع في مكان وسط بين الموضوع الذي يعرض له والجمهور الذي وجه إليه ومراعاة الجانبين هي الذي ستحدد أداة التوصيل وهي اللغة التي يجب أن تكون وسطا تليق بالكاتب والموضوع ولا تستغلق على الجمهور فتصرفه عن المتابعة ومن ثم يفقد العمل الأدبي الفني دواعي وجوده من أساسها وصايا خالدة حكم وقيم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 الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري